أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننطق جاه 119. فاركم خير Amen. وغل شيء في ما قاد وصيتنا فينا دم Ah الشمس وان قام بخمسان ون be hard not not Oh, no. be <سؤال> فبأي إكراه <fits> <سؤال> Yeah, yeah. Mother, I'm not sure. Fəbəli əni əni və bəli əni van <tose> Azərbaycan <gülüyor> həl danı bulu wa